اناديله انا اناديله ودا نديلة عني أبد ما سأل وبيدنا حيلة حتى إذا الليل حل وسد السربيلة الله عز وجل هو بس بدعيلة حتى إذا الليل حل وسد السربيلة الله عز وجل هو بس بدعيله يا من كتبت الاجل والرزق توفيل هذا خليلي غفل وابليس داعيله مسكين والقلب بالم ول وانا لديله اللي رحل ولا عني أبد ما سأل ما بيدنا حيلة من يوم اللي رحل ولا نديلة عني أبد ما سأل ما بيدنا حيلة لا لاه الوضع ما يحتمل مجمل وتفصيل والله منه ظلم حد هديلا الوضع ما يحتمل مجمل وتفصيله والله منه ظلم حد هديلا وكم ذنوب الحمل الارض ما تشيله وخف البدل وعيش تحويله والله ما بيد حل إلا أنا ديلا إلا أنا ديلا من يوم عني أبد ما سل ما من يوم رجلي راحل ولا ناديلك عني أبد ما سل حيلة. ما زال عندي أمل يترك فاعيلا، وقد كسه الخجل من ذنبي كيلا. ما زال عندي أمل يترك فاعيلا، وقد كسه الخجل من ذنبي يا رب كل وش بس سوي له رفق دربي جل والله يهز قيله ولا أريد العجل خلني اناديله له خلني أنادي له بيارك <تصفيق> الخلي راحا وانا عني يا ما سأل ما بيدنا حيله من قدمت لكم هذه الانشوده من موقع شبكه ملامح